هدعني واحلم معايا وهدئدي واحضم هوايا أحضم هوايا الأباك حد والمس ما يغدود الورد لن تمودل ولا سمى ولا أرض لحناك